أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنهم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 خالدين فيها بإذن ربهم تحيةهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانيا من قبل ان يأتي يوم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ